يا مكان فيها ممالك إلا وجه كله هالك من الترابة والترابة من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكه مهما نوره طال ظهوره لا عبد يا حالك <تصفيق> <تصفيق> وجهه كل يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كل هالك من ترابك من يكن في الدنيا ملكه الا جاءه يوم وهلك مهما طول ظهره يجيب جاي ليلة ع الدنيا ظلمة يا مناس في الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم جاي ليلة سود وحالك يا مكان فيها ويامة من هنا اليوم الايامة الممالك والمهالك ماليا الدنيا ومالك إلا واجه كلهالك قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح